ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوانيهم ليجادلوكم وَإِنْ اطاعتهم انكم لمشركون